ما كان باب المعاه تبول أبوابك وما كان شباك حلمي بحاجة حجارة تسدل استار الفرح من ضيقة أحبابك وشرع الدم والأحزان بستارة تركتني أجهل الوحدة مع أسبابك كن المدى صمت مسج باخر الحارة أكطف سهر من حدايق ليلة بغيابك مناسب الحزن للعتماد تجاره ما قلت لك ما بقى للوقت وقتك ما قلت لك صعب مثلي في شيء اسراره يا شخص صايد ظن غيابك او ليت طيفي يجيك ويحكي اخبار ما بين كتمة غياب وزفرة عتابك تشكل العين بالدمعات محاره مو بطي انا عليك ومطش شوق هلابك انا اكثر انسان hasek jrah wa khterak ma nakthur